الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أيادي الله فلا مضل له ولا ميظلة فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق قتنه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس أقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من ذرها وسمهما رداء كثير روا النساء وتقول الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله قول قولا حديدا لكم عملكم وصلكم دونه بكم ومن الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محبستها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرارة وكل ضرارة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام نبدأ بالتفسير قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين خل ساتلو عليكم ذكرى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس ولدها تغرب في عين حمئه وولد عندها قوما قلنا ذا القرنين انا ان تعذب وان تتخذ فيهم حسنا ما ومن ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه, فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلغ على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمًا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا حبيبي ربي يحفظك من كل سوء شكر الله لك شكر الله لك اعظم <تصفيق> شكر الله لك فما اطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا بلغنا في التفسير الى قوله جل في علا في الكلام عندي القرنين وان العلماء اختلفوا هل هو نبي ام هو ملك من الملوك الذين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 قلنا هذا القرنين هذا قول الله رسول الله ولا كن القول من الله لعباده الا وحيا وقد يقال بل المساله على الالهام هكذا و الدوار فقال الله جل, جل في علاه ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم من ذكرى وهنا كما بينا وأن هذه ايضا دلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي ينتظر الوحي فيبلغ لذلك أما سالوه أي سؤال إلا والله جل وعلا يجيب ويقول له قل يجيبه فيوحي لي فيجيب كما قال الله تعالى يسألونك عن المحيط قل قل قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط وكما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس هنا قارئ يسألونك عن ذي القرنين وطبعا هنا لا بد أن نقول لما, لما كان السؤال عن ذي القرنين لما ظهر من أثره الحسن الطيب في الأم بيأثرها لما ظهر من حسن من من أثره الحسن الطيب في الدنيا بيأثرها وعلم من خيره أنه يعني كان قد جعله الله سببا في سد الشر العظيم على هذه الأمة من خروج يأجود ومأجود الذين هم شر خلق الله لفعلها يخرجون على, على البشر ويسألونك عن ذي القرنين وقلنا سبب التسمية قبل ذلك بما سمي بذلك نعم قل سأكل عليكم منه ذكرى لا لا أتكلم عن كل شيء عنه سأكل عليكم منه ذكرى إنما كان له أوطأنا والتمكين من تمييد الأسباب أعطاه الله كل الأسباب التي يمتلك بها ومكن الله لذي القرنين وقد جاب الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا, أو شرقا وغربا وقد أقام فيها الدين قال إن مكن له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا يعني من كل شيء يؤتى المال الملوك اعطيناه من كل شيء يعطى الملوك أعطيناه ذلك ومكناه ومكنا له من الاسباب وهذه اندلت دلت على الأمسونة الكونية ماضية وأن الله أن المسببات بالاسباب وأن المراه لا يصل إلى المسبب إلا بالأخذ بالسبب قطح في العقل وأيضا عدم العمل بالشرع إلا ما يأخذ بالسبب وليس إلى المسبب حال من الأحوال والاعتقاد في الأثباب أيضا قطح في الدين في التوحيد قال إن مكن له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا يبين لك بأن الله جل وعلا أيضا جعل الأمر على شيء مهم جدا في العلاقة بين العبد وربه ما هو؟ في قوله إن مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا هذه تبين لنا وتجلي لنا علاقة من الأهمية بمكان بين العبد وربه بين الرب وعبده كيف؟ ما هي؟ أسؤال عليكم مطروح بالاسباب تقلق خلبي واحدة وتوكر عليه نعم كل هذه إجاباتي صحيحة ممتدين بريكت هذه أحسناعك عبد الوليد لكن في شيء آخر خفي أريده قد قيته أنا قبل ذلك وبينته وإشارة عبد الوليد أيضا تمشي بركابه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 قال فانتقرب ليه شبرا انتقربت ليه زراعا تقرب ليه زراع انتقربت ليه باعا إذا لابد من فهم هذا الباب لابد من فهم هذا باب وهو الكلام على أنه لا يكون اقبال الرض إلا من اقبال العبد وإن كان اقبال العبد من اقبال الرض لا يمكن ان يقبل إلا إن أوزع في قلبه ذلك الاقبال وقد حسه على الاقبال ويسر له الاقبال لكن الله تعالى من سنن الكونية أنه لا يقبل العبد إلا إذا أقبل العبد عليه لا يقبل العبد إذا العبد عليه قال إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا يعني آتيناه السبب الذي يأخذ به فإن أخذ به مكنا له فشوف هو كان الإقبال منهم ضربتها؟ الحمد لله انا هذا يعني الإقبال من الله يعني إقبال من الله لكن لابد من إقبال العبد لذلك اعطاه الاسباب الذي ياخذ بها فيناقض بها مكن له وقد مكن له واخذ بالاسباب ولذلك هو هو شكر شوف قال لما قال له على السد ماذا قال ما مكنني فيه ربي نسب النعمة الباريه وهو اخذ السبب وهو الذي فعل ذلك لكن ماذا قال وحيل ذلك على الذي منحني واعطاني ورزقني قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة ادع لكم انهم رضمها إن مكننا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وددها تغرب في عين حمئة فقلنا عين حميئة وهي الحامية قرأ أبو جعفر أبو عامر وحمزة والكساة وابو بكر قرأوها حامية الآلة غير مهمودة أي حارة وقيل حاميئة ذات حماء وهي الطين السوداء نبقى هنا ونبقى الذي بعده نبقى هنا الذي بعده فعند العين الحامية أو في رأي العين وجد عند العين الحامية قوما، وجد وجد عندها قوما، يعني عند العين الحامية وجد أمة من الناس. قلنا هذا القرنين احتج العلماء هنا الذين قالوا بنبوة ذي القرنين بقوله قلنا وقول الله لا يكون له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 أنه ليس لنبي بل هو ملك صالح كان عادلا لذلك مكن الله له فلما وردت عليهم الآية وجهوها بالتوليه الصحيح وقالوا المعنى ألهمه ألهمه بذلك وهذا الإلهام والرد ايضا فيه نظر, فيه فيه نظر فصامة الله أعلم بالصواب في هذا الباب لأنني لا تقدم بين يدي قول قاله النبي وسلم لا يعلم أنه نبي أم لا فالتليل هو الحاكم عندنا في هذه المسألة فلذلك نقف ونسأل عن ذلك ونقول نقف عندما أوقفنا الشر قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إما أن تعذب وإما أن تعفو يعني المسألة راجعة إليك ولعدلك هؤلاء قوم قد أساءوا وأعظم إساءة لهم انه قال فأما من ظلم كأنه هنا لما قال إما أنت أو تتعوى وإما أن تتخذ فيهم حسنة قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا هذه معناها أنه القوم الذين رأهم منهم من كان محسناً ومنهم من كان مسيئًا تعال كثير منهم أغلبهم كان كان على الكفر والظلم هنا والله لا طب روحوا على الكوبري ان شاء الله قبل الكوبري هنا اه قبل الكوبري ده اه الكوبري ان شاء الله حاضر حاضر دايما دايما ان شاء الله تمام ماشي كده بعد كده بعد كده و انا انا شاء الله هذا معناها بأنهم كان فيهم من أحسن وإن كانوا على قلة وهذا هذه سنة كونية أيضا وإن تطع أكثر من في الأرض يذلوق عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون فلذلك قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد رضيفا وعذب عذابا نكره أما من ظلم يعني من كفر ولأن أعظم الظلم وأقبح الذنب الكفر قال الله جل في اولاد ان الله لا يغفر ويشرك به من دون ذلك يشاء لما قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك مينزين لهم الامهم مهتدون قالوا اينا لم يظلم نفسه قال ليس كذلك ولكن هو ظلم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ذالك الله خير ان شاء الله في احد ان شاء الله خير إن شاء إن شاء عمر أمر عمر خير. على خير لا ده بسم لا. ده الله ما شاء الله خلاص يبقى الورقة ما بعتش الوصله اه مكتوب آه ان شاء الله بالله دع لي معاك ان شاء الله يتقرح. موفق وسدد حبيبي ذالك الله خير اي حاجه طيب برضه انا بحب برضه كل شيء اي لو مني قول لا والله بالله دعك ممتاز ربنا يرضيك سلام عليكم طال اما من ظلم يعني اشرك شيء <تصفيق> بعيد عنه شافوا في البرايه وعطيتهم تلفزيون طب خلص اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه علينا اه اه اه اه اه عشانك انت عشان, كنت عشان انا اخش في امك طياره والله يا رب عنك والله احنا جدا الله يرضى عنك يا ربنا تخبص بالله يا شيخ شايفه إذن قال, قال ذو الخرنين قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرى الظلم هنا المقصود به هو الكفر ولانه أظلم الظلم كما قال الله جل في علا في نصيحه الحكيم لابنه لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم قال أما من ظلم وهذا الظلم الأكبر أما من ظلم فسوف نعذبه عين أخطره، فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه، فيعذبه عذابا نكرا عذابا عظيما، هو في النار. ولأن الله تعالى كتب على أن من مات كافرا أنه لا يخرج من النار من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يدخل أهل جنة الجنه الجنة، يدخل النار النار يقت بالموت. على هيئة كبش فيقال يا أهل الجنه فيشيعبون ينظرون وينادى يا اهل النار فيشيعبون ينظرون فيقول اتعلمون هذا اتعرفون هذا فيقولون الموت فيذبح ويقال يا اهل النار خلود بلا موت يا أهل الجنة خلود بلا موت اللهم سلمنا الجنه جميعا يا رب العالمين نعم. قال اما من ظلم فسوف نعذبه اعطاه الله القوه والقدره لأن يعدل وأن ينشر التوحيد في الدنيا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاب نكرا. عقاب وخيم وعذاب أليم قالوا أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى والكسائي وأبو جعفر ويعقوب منصوبا أي فله الحسن جزاء نصب على المصدر وقارع الآخرون على الإضافة والحسن الجنة وإضافة الحسن إليها كما قال ولدار الآخرة خيص قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذاب النقرة والقرآن نساني ضدها تتبين الأشياء وأما من آمن وعمل صالحا بل بي علماؤنا هنا أنه ما ذكر الإيمان إلا مع العمل الصالح ولدت إلى ذلك أنه لا إيمان بلا عمل لا يمكن أن يستقر في القلب في القلب إيمان بلا عمل هذا محال ولا يمكن بحال من الأحوال هذا محرك رئيس قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلحت الجسد كله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 إذا لم يزل القلب نابضا لابد من الإيمان أن يظهر، ولذلك حتى الجنات الله تعالى قرم بين الإيمان والعمل الصالح لدخول الجنة وهذا تلازم هذا تلازم لأن العمل الصالح, الصالح من الإيمان قال لا. فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن والحسن هنا الجنة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسن وزيادة الذين أحسنوا الحسنى والحسنى هنا بمعنى تكون الحسن والحسن هناك ممكن ان تكون الحسن هناك ممكن ان تكون الحسن هناك الحسن وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم إذن قال أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا أي له الجانب والقول ونعامله باليسر من أمرنا سنقول له معروفا ونقول له يسرا ونرينه الجانب وحق لنا أن نفعل ذلك لان من احسن لا بد ان يحسن قال الله جل في علاه هل الحسن هنا الجنه ثم يبشر بالكلام الطيب هل جزاء الاحسان الا الا ولين الجانب امر واجب لكل بار ولكل محسن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 فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا, إلا شانا وسنقول له من أمرنا يسرى ثم أتبع سببا أخذ طريقا آخر فأنت ترى الآن يعني يجوب الأرض الله ما رب ربنا يجوب الأرض دعوة إليك ونصرة لدينك ونشر لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك ذلك وأن تجعل كل الأرض تشهد لنا بأننا نسعى لدينك ولنشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولقمع البدعة التي التي التي تقف أمام السنة تغيبها ولن تغيب بإذن الله جل في علاه قال ثم أتبع سببا أخذ طريقا آخر فبقي الطريق وطريقا آخر خلاف الطريق الأول يعني سالك طرقا ومنازلا قال حتى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ موضع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس يعني يعني موضع طلوع الشمس كما أنه بلغ موضع غروب الشمس ولذا قلنا جابها شرقا وغربا حتى بلغ موضع طلوع الشمس وجدها تطلع الشمس على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني لم يكن بينهم وبين الشمس ستر ذلك أنهم كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء فكانوا يكونون في أسراب لهم يحمون أنفسهم من الشمس وشدة الشمس ووهج الشمس حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وإلى حروفهم في قوله جذف علاء حتى إذا بلغ مطرع الشمس وإذا دهتها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا ستراء كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. قال كذلك يعني معناه كما بلغ مغرب الشمس وفعل ما فعل عندما وجد القوم والأمة في مغرب الشمس أيضا عندما أطلع الشمس كذلك. قال كذلك يعني كذلك الحكم كما كان في المغرب في المشرق كذلك وقد أحطنا يعني كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعها صح أنا معناه. كما كان الحكم في القوم الذين عند غروب الشمس كان الحكم عند طلوع الشمس والمعنى أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا النكرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى بالضبط الحكم حكم وهذه أيضا اندلت دلت, دلت اصوليا عند علمائنا بأن الشرع جاء لا يفرقوا على طول حبيبي مش ضر ولا حدا. فيه؟ فيه؟ عندما حاجه في فرق فيه عندما اسكن حجم الشمس مفيش رضا كل ما شاء واحد الشمس موجود حوالينا بقى اصلا ما في بن يقول لك يسره هنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماشي بس ما حجم الشمس يا <تصفيق> طيب المسألة الاصليه خلاص انا كنت احقلها هو شغلني فاسالكم عنها قال كذلك الحكم فيما كان في هؤلاء الذين في مغرب الشمس هل كان الحكم في الشمس؟ هذه تدل دلاله دلالة واضحة على مسألة اصوليه مهمة ما هي الآن استطلت إيش؟ موجود شوف شوف شوف اذا الصوت موجود اصلا سوى شنو جهات اسرع ما ترك لأحد أن ان يسبقه سبق الله بك نعم طيب الحمد لله جزاكم الله كل خير هنا قال كذلك هذه دلت على مساله اصوليه مهمه جدا خرج جاد اتابع جزاكم خيرا بان الشرع الكريم الحنيف لا يفرق بين متماثلين هذه الشريعه الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين بحال الاحوال تسوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين فلما كانوا كهؤلاء حكم الله عليهم كما حكم على هؤلاء لذلك الله عز قال لك افهم هذا الحق و هذا القياس كما كانوا كانت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 ثم أتبع سببا يعني أخذ طرقا ومنازل أخرى. شوف شوف لما يكون الله على خلق عبد له، كما قيل بكثير من علمائنا أن الرفعاء الرفعات. هذه أصوا في قول الله على الموسى: وصنعتوك لنفسي. لو كل إنسان وقف وقال أنا وقف لله جل وعلا وحقا قد باع كل شيء له، يا له من رجل. هذا يجعل الله النصر على يديه.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 السدان جبلان ما بينهما حاجزا وهذا الكلام كله كان على يجود مأجود سدان بعضهم يقول هي قريبة من أرمينية اذربيجان الجبلان الس... قال حتى إذا بلغ بين السدين الجبلين يعني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 قرأ حمزة والكسائي لا يكادون يفقيون قولا يعني لا يفهمون أحدا هم لا يفهمون أحدا ولا يفهمون أحدا لا كلمهم كلام مفهوم ولا هم يفهمون أحدا من كلامهم ولذلك قال ابن عباس هؤلاء قوم لا يفهمون أحداً ولا يفهمون أحداً ما يريدون لكن العجيب بعدما وصف الله هذا الوصف وقال حتى إذا بلغ بين السدين ورد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا طب هم لا يفهمون أصالة قالوا كيف قالوا أنا أسألكم أنتم شوف القرآن استيقبن المفسرات قال حتى إذا بلغ بين السدين ورد من دونهما قوما لا يكادون افقون قولا قالوا يا ذا القرنين إن جودة ومأجودة مفسدون في الأرض فأن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد كيف أفهموه هنا كيف أفهموه الآن؟ كيف الآن السؤال مطروح لكم oda O som مش واضح شو عم اتزلنا مع التفسير انا اعرف ان الشبكة قاتل بتاع ذا شي قاتل الترفون الشبكة انا ضعيفة دي في الايباد مع انك بره ضعيفة طيب الصوت الان كيف؟ هنا العباد الصوت ضعيف جدا وفي شيء السلام عليكم طيب الصوت كيف الان؟ السلام عليكم كيف الصوت الان؟ انا اعرف اعرف ان الشبكة كانت ضعيفة جدا والصوت لم يظهر كيف الصوت الان؟ حتى اكمل اخبروني كيف الصوت الان؟ الصوت الآن الحمد لله موجود يعني طيب قلت هنا قال حتى إذا بلغ بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين واجدوا من ما قوما لا يكادون يفقهون قولا قلنا لا يفقهون لا يفقهون إذن هم لا يفهمون من أحد ولا يفهمون أحدا لكن العليب قلنا من السياق من المفسرات لكن العجيب قال قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض سأل اجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض طبهم لا يفهمون أحدا كيف قالوا وكيف وصل ذلك لهم هذا السؤال لكم عليكم السلام ورحمة الله نعم الأسئلة ضعوها وبعد الدرس أجيبها إن الله السؤال لكم مطروح هنا الآن هم لا يفهمون، لا يفهمون، لا يفقهون، لا يفقهون قالوا قالوا يا ذا القنيت ان اجودا ماجودا مفسدون في الارض فهل ناجع التي خرجت على ان تجعل بيننا وبينهم سد نعم يعني بالإشارة تقصدين لا يبقون قول التوحيد لا القول مطلقا نعم او الله رضي القرنين نعم طيب جيد يعني هذه الاجابه كلها ليست طحيحة بل هم لا في ولا ولا في ولا وليس التوحيد فقط لا لا والصحيح ان أن نقول هم إما أن يفهموا بإشارة أو بكتابة أو بمترجم إما أن يفهموا بإشارة أو بكتابة أو بمترجم هذا أيصر ما يكون كأنهم قالوا, قالوا لواحد منهم يفهم ويفهم قل له عن يأجوج وما يأجوج فكأن قوله قولهم هو ينقل عنهم قالوا يا ذا القرنين إن جوجة مجوجة مفسدون في الأرض فهل نجع على أن تجع بينهم سدى قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة نعم قالوا بإذن المترجم هو الذي قال لذلك ابن مسعود قراءة تفسيرية لا يكدون يفقهون قولا قال الذين من دونهم يا ذا القرنين يبقى الذين سمعوا منهم ونقلوا عنهم قالوا هذا القرنين ان دوده موجودون في الارض اختلف العلماء في فسادين في الارض كيف ان دود موجودهم خلق من خلق الله جل علاه وكل ما ورد في وصفهم من الاذان الطويله والايدي والاسنان كل ذلك لم يصح بحال من الاحوال هم خلق من خلق الله هم خلق من خلق الله جل جلاله يعني من بني ادم نعم لكنهم مفسدون ولهم قوه وطاقه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله أوحى إلى عيسى عليه السلام أن ينحاز بالمؤمنين معه إلى جبل الطور قال اخرجت عبادا لا يدان لا أحد بهم مفيش قوة لا يوجد قوة لأحد تقف فقالوا الفتات في الأرض أنهم كانوا يأكلون البشر أكثر يعني أجساد البشر وقيل الفتات في الأرض أنهم كانوا لا تكون أخضر ولا يابس وهذا حق لأن النبي وصفهم بأنهم يخرجون ويمرون على بحير التبريع الأولون يمرون الآخرون يمرون يزيدون الجفاف الأولون يمرون فيشربون كل هذا الماء بحير التبريع حتى بعد ذلك يكون الجفاف الآخرون يقولون هنا كان أثر ماء هذا من فسادهم وتعلمون أنهم عندما يخرجون الله تعالى يفتنهم فتنة زيادة يرمون أن الشاب أو رمح إلى السماء فينزل لهم بدماء فيقولون قضينا على أهل أهلكنا أهل الأرض وقضينا على اهل السماء فتنة قالوا يا ذا القرنين إن جود ومأجود مفسدون في الأرض فانظر هنا فيها دلالة عن الفساد في الأرض استعصاله أولى بقول الله جل في انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من ففيهم شر وفيهم فساد عظيم ولذلك قال يأجوج ومأجوج من أجيج النار لهم شر مستطير مفسدون في الأرض فهل وأنت تعلم أن هذه الذريعه التي التي تمسك بها زريعة التي تمسك بها فرعون لمقاتلة موسى ومن معه قال قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإليها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 هذا أعظم فساد في الأرض هذا أعظم فساد في الأرض قال مفسدون في الأرض فهن نجعل لك خرجا فراجا مالا نولا قال فهن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردمان قال فأعينوني بقوة قال ما مكنني فيه ربي خير وهذا معناه الوقوف بنسبة الخير ونسبة النعمة لبريها قال ما مكنني فيه ربي لا عجب لا نظر للنفس ولا يحكمن ان الله قدمه لشيء فيه بل محض فضل وتكرم من الله الذي في ووجده محلا قابلا فقدمه قال ما مكنني فيه ربي ما قال أنا وأنا وأنا بل قال ما مكنني ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردمة شغل كانه قال والمرء باخوانه ولا بد ولا بد للخير من أعوان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي ياتي في اخر الزمان اجر العامل منهم بخمسين منكم قالوا بخمسين منهم يا رسول الله قال بخمسين منكم قال بخمسين منكم, قال بخمسين منكم ثم أراد أن يزيل عنهم الدهشة قال تجدون أنتم, أنتم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا أنتم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون هم على الخير أعوانا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أوه.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 لو خرجوا يكونون خير اعانه لكن سبحان الله الله ثبتهم فقال الله هذا في الظاهر على الكسر الكثرة لكن كثره السواد بالمنافقين أو المرجفين أو غير الصادقين أو من فيهم ما فيهم من العطب وعدم النب فهؤلاء الخسارة معهم أفتح والنقص فيهم ومعهم اعظم والله اذا اراد شيئا جعله على الكمال والتمام سبحانه سبحانه قال لو ارادوا الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل قعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه المشكلة الأكبر ستأتي الآن وفيكم سماعون له وفيكم سماعون له سبحان ربي وانت علام الغيوب وهذه فيها أن الله يجعل على الخير أعوانا ولكن في آخر الزمان كما قلت لما قال الله جل وعلا قال النبي قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا عندما قال أجل عام منكم بخمسين منهم بخمسين منكم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 حيث ما كان الظلم ان هذا ما كنت شيء الشريعة لا تفرق بين المتماثلين وقوته في الفهم قال ففهمناها سليمان المرء باعوان الخير يعني المرء, المرء يتقدم بأعوان الخير هذه <تصفيق> لو في أسئلة تبطاله الآن حتى ندخل في الترمذي